إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بقونهم روا ويسلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 114. فإن كن نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترك 115. وإن كانت واحدة فلها النصر 116. ولأبويه لكل واحد منهما السجس مما ترك إن كان له ولد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 112. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما